بسم الله الرحمن الرحيم في زحمة الحياة وفي ضنك المعيشة التي يقاسيها كثير من الناس وفي لوعة الحزن والشقاء الذي يعيشه كثير من الناس ظهر عيش السعداء لمن فقد السعادة الحقيقية ها هو عيش السعداء لمن فقد الراحة والطمأنينة عيش السعداء لمن فقد حلاوة الإيمان لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم والذي, والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها عيش السعداء لمن يتقلب في حزن وبؤس وشقاء عيش السعداء لمن ضل عن طريق السعادة عيش السعداء تسلية للمصاب مما تضحكون مما تضحكون من دقه ساقيه والذي نفسي بيده انهما أثقل في الميزان من جبل احد عيش السعدى عيش السعدى عيش السعدى عيش السعدى وان من الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب عطاء غير مجدود أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع وإشراقة جديدة في هذا الإصدار عيش السعداء مع فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الرحمن العريفي والله لو علموا قبح سريرتي لابى السلام علي من يلقاني ولا اعرضوا عني وملوا صحبتي ولا بؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت عيبي ومثالي وحلمت عن سقطي وعن ظغيان فلك المحامد والمدائح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله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 الذي ذلت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب وجرى بأمره السحاب الحمد لله الذي تسبحه البحار الزاخرات والانهار الجاريات والجبال الراسيات احمده سبحانه وحلاوه محامده تزداد مع التكرار واشكره وفضله على من شكره مضرار والصلاه والسلام على النعمه المهداه والرحمة المسداه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة ويتم التسليم أما بعد أيها الإخوة والأخوات خلق الله جل وعلا الخلق من أصل واحد وجعلهم يختلفون في أشكالهم وأحوالهم منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الأبيض والأسوذ والبخيل والكريم والشاكر واللئيم منهم التقي العابد والفاجر الفاسد ومنهم الصالح الزاهد والكافر الحاقد لكن هؤلاء جميعاً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 ثم زادوا نفورهم باغتياب فكأني آتي بأعظم ذنب لو تبدت تعاستي للصحاب هكذا الناس يطلبون المنايا للذي بينهم جليل المصاب وأول من يفقد السعادة هو من تطلبها بمعصية الله عز وجل فأصحاب المعاصي في الحقيقة ليسوا سعداء وإن أظهروا الانشراح والفرح ولا تغتر بظاهر عبيد الشهوة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 ولكن قلوبهم على غير ذلك والله لو شاهدتها ذيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبوا مدى الأزمان أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضى الرحمن ما سعيهم إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران هربوا من الرق الله الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان لا ترضى مختاروههم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران طبعت على كدر فكيف تنالها صفواً أهذا قط في والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان بالله ما عذر امر هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقضان فالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان ولكن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 فصليت الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عن رؤيائي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إلى الناس ثم سألهم هل رأى أحد منكم رؤيا قال فأردت أن أسأله عن رؤيائي فسأله فلان ثم أردت أن أسأله فسأله فلان الآخر قال فتعدد السائلون فلم أستطع أن أسأله بعد الفجر فلما جاء الضحى ذهبت إلى بيت أختي حفصة ثم قلت لها يا حفصة إني قد رأيت رؤيا وأريدك أن تسألي عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت وما رؤياك قلت لها قد رأيت كأن ملكين قد أتياني ثم قال لي انطلق معنا فانطلقت معهما حتى أوقفاني على النار فإذا هي كالبئر المطوية ثم حدثها ببقية الرؤيا قالت حفصة إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن رؤياك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 النبي صلى الله عليه وآله ب كلها. السؤال بماذا عبّر النبي صلى الله عليه ado هذه الرؤيا هل أعطاه قصة حيات عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عمّر حسنا الوقَد بلَغَ عُمرُه مائة سنة وكُفّ بصره في آخر عمره وتزوج كذا وكذا من النساء ورُّزِق بكذا من الأولاد فهل أخبرها النبي صلى الله عليه وسلَّم بقصة حياته كلا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 وعفِّر وجهك في التراب واستعن بالملك الغلاب واصدُق مع الله في لجائك وابكي بين يدي ربك فإذا رأى الله منك الذلَّ والانكسار وصدق الحاجة والاعتذار كشف عنك الضر ومنَّ عليك بانشراح الصدر فعندها تذوق لذائذ الصالحين وتحيى حياة المطمئنين وفي القلب فاقة لا يسدُّها إلا محبَّة الله والإقبال عليه والإنابَّة إليه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 فرحت فرحا شديدا وعجبت من هذا الفارس من أين أقبل فتعلقت به وقلت له بالله عليك من أنت ومن أين جئت وكيف عرفت عن مكاني وحالي فقال لي أنت قد نجوت فاذهب إلى عيالك قلت له بالله عليك أنت من أين جئت ومن أنت فقال لي انا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أنا ملك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 قبض على لحيته وهزها وقال اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبه مالك على النار اذا جمعت الاولين والاخرين فحرم شيبه مالك على النار وقال ابو سليمان الداراني بينما أنا ساجد بالليل إذ اذغلبتني عيناي فإذا أنا بحوراء لم ارى اجمل منها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 وفارقوا الشهوات حتى تزينت لهم الحور العين في الجنات إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وأينما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 أصابوها يوم سبت وقد نهوا أن يصيدوا فيه فتفكر في هذا كله واعلم أن الجنة فيها نعيم أعظم وفيها كرامة وملك فإذا علمت ذلك عرفت نفسك وحقرت عملك وكم من الناس أيها الإخوة والأخوات يتساهل بالمحرمات فإذا نصح قال لك أنا ما فعلت شيئاً الناس يفعلون أعظم من ذلك والله جل وعلا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ومن هانت عظمة الله تعالى في نفسه فتساهل بالمعاصي والمخالفات فليعلم أنه ما ضر إلا نفسه وأن لله جل وعلا عباداً لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم أكثر منا عدداً وأعظم خوفاً وتعبداً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 أرون إلى الله عز وجل وأخرج المروزي بإسناد حسنه ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي وإن لله عز وجل ملائكة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 ربهم حق التعظيم قاموا على أقدام الخوف فخافوا من ويلات الذنوب وتركوا لذة عيشهم في سبيل أن يلقوا ربهم وهو راضٍ عنهم ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه أصل قصته في الصحيحين وأسوقها لكم من مجموع رواياتها كان ماعز شابًا من الصحابة متزوج في المدينة وسوس له الشيطان يوماً فخلى بجاريةٍ لرجلٍ من الأنصار وعن أعين الناس وكان الشيطان ثالثهما فلم يزل يزين كلا منهما لصاحبه حتى زنيا فلما فرغ ماعز من جرمه تخلى عنه الشيطان فبكى وحاسب نفسه ولامها وزجرها وخاف من عذاب الله وضاقت عليه حياته وأحاطت به خطياته حتى أحرق الذنب قلبه فجاء إلى طبيب القلوب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 فلم يطِق صبراً فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاح وقال يا رسول الله زنيت فطهرني فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أرجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم لم يطيق صبراً وعاد في الثانية والثالثة والرابعة يا رسول الله زنيت فطهرني فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويلك وما يُدريك مزِّنا ما يُدريك مزِّنا ثم أمر به فطرد وأخرج فعاد بعدها ثرابعة وخامسة وسادسة فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ثم سألهم أبه جنون قالوا يا رسول الله ما علمنا به بأسا فقال صلى الله عليه وسلم أشرب خمرا فقام رجل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 إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها فطوبى لماعز بن مالك نعم وقع في الزنا وهتك السترة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 امهن لو صبروا قليلا فاستراحوا دائما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 أن يطالب بإقامة الحد عليه كلا لكن الذي نريده هو أن تتمكن المعصية من القلب حتى يألفها ولا يحدث منها توبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال القلوب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 قبل هذه الفتنة فنظر إلى حرام او استمع إليه أو واقع حراما او أكل مالا حراما أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوزي مجخيا كالإنسان الذي صنع من طين ثم قُلب على وجهه فلا يزال في ظلمة على ظلمة كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا يُنكر منكرا إلا ما أُشرب من هواه فأين تلك القلوب أين تلك القلوب البيضاء التي ترتجف إذا وقعت في المعصية فتسارع إلى التوبة والإنابة فإن التساهل بالذنوب هو طريق السوء والخذلان في الدنيا والآخرة ذكر ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى أنه كان ببغداد رجل يطلق بصره في المحرمات ويتتبع الشهوات ذكر فلم يذكر وزجر فلم ينزجر فاجتاز في يوم من الأيام بباب رجل نصراني فاطلع إلى داخل البيت فرأى ابنة لهذا النصراني جميلة فتعلق قلبه بها فحاول أن يدخل عليها فمنع من ذلك فحاول أن يتزوجها فحيل بينه وبين ذلك فلم يزل يتتبع اخبارها ويراسلها حتى وقعت هي في حبه وهامت به وعشقته فلم يزل كل منهما يرسل إلى الآخر ويحاول أن يراه فلا يستطيع فاشتد شوقه إليها حتى أصابه في عقله ما يشبه الجنون فحمل فحمل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 فلما علمت بموته صاحت وقالت أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرة وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا بريئة من دين النصرانية داخلة في دين الإسلام فنهرها أبوها فبكت واشتد بكاها فقال أبوها خذها إليكم فلا أساكن من فارقت دينها فوالله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 عاش عيش السعداء وخُتم بخاتمة الأتقياء وحُشر مع الأولياء ورافق الأنبياء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها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 روى الإمام أحمد وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بشجره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعدها وأن يحتز له عودًا يتسوَّك به فرقى عبدالله بن مسعود على الشجرة وكان خفيفا نحيل الجسم فأخذ يعالج العود لقطعه فأتت الريح ثم حرَّكَت ثوبَهُ وكشفَت ساقَيه فإذا هم ساقَان دقيقتان صغيرتان فلما رأى القوم دقة ساقَيه ضحِكوا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم ممَّ تضحَكون مما تضحَكون من دقة ساقَيه والذي نفسي بيده إنهما أثقلُ في الميزان من جبل أحد فما الذي أثقلهما في الميزان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 لا يعطيها الله تعالى إلا لمن يحب لذا امتنَّ بها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له ألم نشرح لك صدرك وأول عقوبات المعاصي ضيق الصدر ولو علم العاصي والعاصية ما في العفاف والطاعة من اللذة والسرور والانشراح والحبور لعلموا أن الذي فاتهم من لذة الإيمان أضعاف ما حصلوا عليه من لذة معصية عابرة فضلا عما يكون يوم القيامة قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة نوراً في القلب وضياء في الوجه وسعثاً في الرزق ومحبةً في قلوب الناس وإن للسيئة ظلمةً في القلب وسوادًا في الوجه ووهنًا في البدن وبغضةً في قلوب الخلق وقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من كثُرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار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 يتحول ما يسعون وراءه من متع إلى عذاب يتعذبون به فلماذا؟ لماذا يتحول سماعهم للغنان ومواقعتهم للفحشاء وشربهم للخمر ونظرهم إلى الحرام لماذا يتحول هذا كله إلى ضيق بعد إن كان سعه وإلى حزن بعد إن كان فرحه لماذا؟ الجواب واضح لأن الله تعالى خلق الإنسان لوظيفة واحدة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 أخذ قلماً، ثم وضعه تحت قدمه، وقال لنا أمشي بالقلم كما كنت أمشي بالنعل، لقلنا له أنت مجنون يا فلان، لأن القلم إنما صنع لي وظيفة واحدة هي الكتابة، ولا يمكن أن يعمل في غيرها، بل ينكسر ويفسد عليك، والنعل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 لماذا ينتحرون، لماذا يملون من حياتهم، لماذا يتركون الخمر والزنا والملاهي ويختارون الموت، لماذا؟ الجواب واضح ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تلاحقهم جميعا المعيشة الضنك في ذهاب أحدهم ومجيئه وسفره وإقامته تأكل معه وتشرب تقوم معه وتقعد تلازمه في نومه ويقضته تنغص عليه حياته حتى الممات ومن أعرض عن الله وتكبر ألقى الله عليه الرعب الدائم قال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لماذا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أما العارفون لربهم المقبلون عليه بقلوبهم فهم السعدد من عمل صالحا من ذكر أو أث وهو مؤمن فلا نحيهم حياة طبة ولا نجزهم جرهم بحسن ما كان يعملونحدثني أحد الدات. أنه ذهب إلى بريطانيا للعلاج قال فدخلت إلى مستشفى من أكبر المستشفيات هناك. لا يدخله إلا كبير أو وزير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 بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتسجد بين يدي خالقك وتشكو بثك وهمك إليه فإنك بذلك تعيش في راحة واطمئنان وسعادة فهزَّ الطبيب رأسه وقال أعطني كتبًا عن الإسلام وادعُ لي وسوف أسلم ثم رجع صاحبي من بريطانيا ولعلَّه يكون أسلم بعد ذلك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 كلما ازداد إحسانًا في الدنيا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 وذكر أصحاب السير وأصل القصة في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل قُتِل أبوه في معركة أحد وخلَّف عنده سبع أخوات ليس لهن عائلٌ غيره وخلف عليه ديناً كثيراً على ظهر هذا الشاب الذي لا يزال في أول شبابه فكان جابر رضي الله عنه ساهم الفكر منشغل البال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 فتكثر بينهن الخصومات فتزوجت امرأة أكبر منهن حتى تقوم عليهم وتكون مثل أمهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يا جابر ثم مضي ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر وأراد أن يدخل السرور إلى قلبه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 ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال وقال يا بلال أعطي جابراً أربعين درهماً وزده فأعطاه بلال الأربعين درهماً وزاده ثم مضى جابر بالمال يقلبه بين يديه هو بين فرح بهذا المال وبين حزن على فراق ذلك الجمل محتار ماذا يفعل بهذا المال هل يشتري به شيئاً لأخواته أم يسدد به الدين أم يحسن به إلى زوجته فلما أبعد جابر التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال وقال له يا بلال خذ الجمل واعطه جابر وقل له المال والجمل لك أخذ بلال الجمل يجرّه حتى وصل به الى جابر التفت جابر فراى بلال معه الجمل فعجب لماذا اعد الى ي جملي فقال بلال يا جابر خُذِ الجمَلَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول لك المال والجمَل لك فعجب جابرُ من ذلك ثم أخذ الجمَل يجرُّه وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد اشتريتَ الجمل فلما أعدتهُ إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال والجمَل لك يا جابر أتُراني ما كستك لآخذَ جمَلَك هل تظنُّ يا جابر؟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 إذا رأيت مسلمين عقلاء يلتمسون السرور وسعة الصدر بالاجتماع على مشاهدة محرم أو الحديث عنه أو مزاولته في بيت أو بستان أو متنزه أو في جلسة على طريقنا أو شاطئ في مجالس لا تقربها الملائكة ولا تغشاها الرحمة ويتفرقون عنها بصدور ضيقة وأنفس مكتئبة ويزيِّن بعضهم لبعض هذا المنكر وكانهم قد اجتمعوا على مباحن او طاعه وكان ليس لهم اله يراقبهم ولا رب يحاسبهم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 ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم وانه لا يشتد حزنك اكثر اذا رايت فتيات مسلمات هن حفيدات خديجه وفاطمه واخوات حفصه وعائشه قد طهر الله قلوبهن من الشرك واعينهن من الخيانه وحفظ فروجهن من الفجور قد سلم الله لهن لاسماعه ولا وتفضل عليهن بالستر والعافية لم تروع إحداهن في بلدها ولم تفجع في أبيها ولا ولدها ولم يغتصبها فاجر ولم يعتد عليها كافر ومع كل هذه النعم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 فتمتع بها، وسعِد بتحصيلها، فإنه لا يلبثُ حتى يملَّها، ويذهب عنه ذُهورُه، وتتحول هذه الملاذ إلى أسباب ضيق ومللٍ، وبلاء وتعاسَة ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم. أن المسلمين غزَوا حصنًا من حصون الروم، وكان حصنًا منيعًا، فحاصَروه، وأطالُوا الحصار، وتمنَّعَ عليهم، وأثناء حصارهم أطلَّت إمرأةٌ من نساء الروم فرآها رجلٌ من المسلمين اسمه ابن عبد الرحيم فأعجبته وعشقها وتعلَّق قلبه بها فرسلها كيف السبيل إليك فأرسلت إليه لا سبيل لك إلي إلا أن تتنصر ثم أدلُّك على الطريق الذي تصل به إلي فتنصر ثم تسلَّل إليها مسكين ظن ان السعادة في امراه ينكحها وخمر يشربها ونسي ان السعادة العظمى هي في مصاحبته لهؤلاء الاخيار يصلي ويصوم ويقرأ ويجاهد فقده المسلمون فاغتموا لذلك غما شديدا ثم طالت الأيام ولم يستطيعوا فتح الحصن فذهبوا فلما كان بعد مده مر فريق منهم بالحصن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 التي يعيش بها المرأ حياتة المطمئين فيان فقط السعادة يامن فقط السعادة إن كنتم تريدون السعادة فقد أعرف الطريق وحضروا من خداع لييس الذي صفس للإنسان بالنظر إلى المحرممات. والوقوع في الشهوات يمنيه بالمتعة والسرور والأنس والحبور فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وتتساوى الأقدام في القيام لله وينظر كل عبد ما قدمت يداه واعلم وعلمي أن السعداء والسعيدات إذا ذكروا ذكروا فذاك الفضيل بن عياض كان سارقا قاطعا للطريق فقفز.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 قد تبت والله مما افعل قد حاربت ربي وتبت والله مما افعل فبكى عبد الله بن مسعود وقال مرحبا بمن احبه الله مرحبا بمن احبه الله ثم لازم زادان الكندي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلم منه الحديث والقراءه وأصبح بعد ذلك اماما محدثا بعدما كان موسيقيا بعدما كان مُطرِبًا مُغنِّيًّا تعلم القرآن وأصبح إمامًا في العلم وذاك القُعنُبي الإمام المُحدِّث كان في شبابه يشرب النبيذ ويصحب الأحداث فدعَى أصحابه يوماً ليشربوا النبيذ ويسكروا عنده وقعد على باب بيته ينظرُ إلى الغادين والرائحين وينتظر قدوم أصحابه فمرت كوكبةٌ من الناس فسألَ من هؤلاء وعلى من يجتمعون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 لست انت من اهل الحديث فاحدثك وكانوا يصونون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصب في آذان الفساق الذين لا يقدرونه قدره ولا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضب القعنبي لما امتنع شعبه من تحديثه ورفع سكينا معه وقال تحدثني او والله لا اطعننك بسكيني هذه فالتفت اليه شعبه وقال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 فلما سمع القُعنُبيُّ هذا الحديث وافق منه قلبًا صافيا وتذكر أنه يعصي ربه منذ سنينٍ وهو يراه ولم يستحي منه فرم السكين من يده ورجع إلى منزله وقام إلى ما عنده من شراب وهراقه ثم استأذن أمه وسافر إلى المدينة ولازم الإمام مالك حتى حفظ عنه وأصبح من كبار العلماء المحدثين وسبب هدايته موعِظةٌ عابرة لكنها صادفت قلبًا حيا. فهل أنت من هؤلاء هل تجد عندك قلبًا مثل هذه القلوب تراقب علّام الغيوب وتخشى عاقبة الذنوب فإن كنت كذلك فأبشر بمرافقة المتقين وتهيَّأ للجنات وأدم ذكر ربك على جميع أحوالك واحرِص على مجالسة الصالحين وحضور مجالس العلم والدين فإن للذكر من شرح الصدر ولذَّة العُمْرِ ما لا يُوصَف وابكِي بين يدي ربِّك وأقِرَّ بتقصيرِك وذنبِك واعترِف بنعمته عليك وقل يا منزِل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآريبي وأجر به جسدي من النيران واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي أربح به بيعي بلا خسراني طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي واحي جناني أسهر به ليلي وأظم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني أمزجه يا ربي بلحمي مع دمي واغسل به قلبي من الأضغاني أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي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 برحمة وحناني ونشرت لي في العالمين محامدا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني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 ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شدت بنورها أركاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى يقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجا أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولا اشكرنك سائر الاحيان ولا اكتم ن عن البرية خلتي ولا اشكو اليك جهد زماني ولا اجعل ان المقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان ولا احس من عن الانام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولا اقصد انك في جميع حوائجي من دون قصد فنانة وفلا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 وأخيراً تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض هاتف رقم 01-413-00-00 بريدة هاتف رقم 06-3822 واحد ثلاثة ثلاثة جدة هاتف رقم صفر, ثمانية صفر, ثمانية صفر في حال وجود اي استفسار او رغبة في التواصل حول موضوع الاصدار يمكنكم مكاتبة الشيخ محمد العريفي على العنوان التالي المملكة العربية السعودية صندوق بريد رقم من اليسار 1 5 1 5 الرياض الرمز البريدي 1 1 7 لا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته